انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذيينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاتَ وَهُ بِالآخِرَةِهُم كَافون إِ الذيينَ آمَنُوا وَامِلُ الصَّالحاتِ لَهُ أَجرٌ غَيْرُ مَمّون قُلْأَئِكُم كفررونَ بالِالَّذِي خَرَقَ الأْربَ فيِي أَ مَْن وَتَجالونَ لَ أَدَدَا ذالكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ سَوَاءَ الْسَّائِلِ استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوان أو كرها قالتا أتينا طائعين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 فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا 124. فإنا بما أرسلتم به كافرون 125. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة 126. يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة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 ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَايِقَةُ الْعَذَابِ وَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ لَن نَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إِذَا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقن الله الذي أنفر خلق كل شيء وهو خلقكم اول مره والي ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن 119. وأن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون 110. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 111. فإن وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّطْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِلِهِمْ مِنَ الجن وَالْانْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاشِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ وَآءٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ نَاصِرًا عَبْدَهُ لَهُمْ فِيهَا دار الْخُلْدِ جَزَاءً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 لكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم ومن احسن قولا مما 119. ودعا إلى الله وامل صالحا وقال إنني من المسلمين 110. ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وداوة كأنه ولي حميم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ نَضِير وَإِنَّ مَا يَزِغُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ وَمِنْ آياتِ الَّْلُ وََّهَارُوا الشَّمسُ وَقَمَرُ ل تَسجددُون الشَّمْمسِ وَلَالِ القمَرِ وَسْجدُون اللَِّ الذي خَلَقَهُ إِ كُُم إَا وَتَابُدُون فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَفْرَفَتْ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 ام أعمل مَا شْم إِهُ بماَا تَعملونَ بَصير إِ الذيينَ كَفرَوا بالالذِكرِ لَ جَأَ وَإِهُ لَ كِتاب النز لا يَأتيه البطِل مِ بَ يد وَلا من خَفٍ. تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إِلَّا مَا قد قيل للرسل من قبلك رَبَّكَ ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت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 وَمَا رَبُّكَ بِضَلَّ مِن الَّ ب إلَيهِ رَدَُّ لِمُسَّان وَماَا تَخرجُ مِثَمَرَاتِم من, مِنْ أَكْمَامِهَا وَماَا تَحمِلُ مِنْ أُمثَعَ تَغَوُ إِلَّا بِعلم وَيَوْمَ يُنَادم أَينَ شُركَ إِقالَاُ آذًا كَمَا مِنَّا مِنْ شَيْءٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءٍ الخير 117. ومسه الشر فيأوز قنوط 118. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها ذالي, ليقولنها ذالي وما أظن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 سَانِ أَعْرَضُ وَنَا أَبْجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَّ عَرِيضَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ وَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 113. من لقاء ربهم بكل شيء محيط صدق الله العظيم